التسجيل الخامس عشر. استمع إلى النص ثم املئ الفراغ بالكلمة المناسبة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ به عن الله.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 وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في نقل الرسالة فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم